إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بَغْتَةً قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وَمَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم اين استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 فَتِمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَقِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَانُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَتاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أتتكُمُ الساعة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 فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى أن لهم يتضرعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بُوَابَكُنِ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوهُ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَهُمْ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قلنا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبعوا إنما يوحى إلي قل هل يستوى الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَذْرَبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ والعشي يريدون وجاه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطر لهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من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 قل له أن عدي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله